كثرت في غيابك لكن هني وصحوح يلي مغرقني ولا فيك مينا ألد بعيوني على السيف ونوح وموجل الجفا يحرق ولا عادرين صحن كلي تارسين قلبي وجروح وصحن كلي في هواه ابتلينا لكني أحبك محبه من الروح حب العرب في مصر لتراب سينا قلبي من همومه وطريكه مذبوح وانا وعيني من فراقك بكينا لا صار حبك جرهدي قيض وسيوح ما بهرواه ذمتي لا ضمينا اصد بدموعي من الناس لا بوح بس الدموع تبوح لو ما حكينا يا قلبك البارد ترى قلبي يهوح ولو ان قلبك فاح مرخصت فينا وش حدك الهجرا على غير مصلوح ماذا بدزانا عقب محنا وفينا عجل غياب بوجهه لامال مكثوح والبعد يذبح شوقنا ما درينا ترى الهواء اخذوا عطى يا من الروح يا زبني يلا وش خذيته وخذينا لخطيت تمجي تعتذر قول مسموح حنا بشر لو العذر ما خطينا مهو بتزعل كل ما ضقت وتروح وتهدم بلحظات الغضب ما بنينا كانه دلع يا عزتي ليا من الصوح وكانه غلط فديتنا كل بينا نذر علي ما عاد في خاطري بوح الله عسى ربي عليك بهدينا باب العواذل لا تخليه مفتوح ودرب المفارق لا تحدح علينا انجرح خفوقي لين ما تشبع زروح أنا وقلبي في عذابك رضينا أنا وقلبي في عذابك رضينا, رضينا, رضينا وللمتابعة عبر البلاك بيري عبر البينك كود 227077A بوح عبد الله